يقولون الهوى ظالم ونقول الهوى مظلوم تعلق به مطافق تحوس الحب وتخونه يقولون الهوى ظالم ونقول الهوى تعلق به مطافق تحوس الحب وتخونه ألا يا عزتي لمن طعون المجتمع واللوم تحمل صدمة أيامه وذاق المر وطعونه تحمل ما أياما وذاق المر وطعون إناجي حظه العاثر ولا جاء من طرفه علوم لعل الناس تصرف عن نظرها لذة جنونه ألا يا وقتنا اللي فات ما يخفك علم اليوم تشوفه في عيون العاشق اللي بار مظنونه يناجي حظه العاثر ولا جاء من طرف علوم لعل الناس تصرف عن نظرها لذة جنونه الا يا وقتنا اللي فات ما يخفك علم اليوم تشوفه في عيون العاشق اللي بار مظلوم ونقول الهوى ظالم ونقول الهوى مظلوم تعلق به مطافيق تحوس الحب وتخونه الا يا عزتي له من طعون المجتمع ولوم تحمل صدمتي يا ما وذاق المر وطعونه تحمل صدمتي يا ما تصبر يا زمان الصمت وعلى صرخة المهزوم مصير الجاهل الغفل يشوف الدرب بعيونه ألا يلي تحاسبني الفرح مكتوب لك ويدوم لابد انك تشوف العكس لو يمشي على هنا تصبر يا زمان الصمت وعلى صرخة المهزوم مصير الجاهل الغافل يشوف الدرب بعيونه ألا يلي تحس بالني الفرح مكتوب لك ويدوم لابد انك تشوف العكس لو يمشي على هولا بهم طافي قد تحوس الحب وتخونه ألا يا عزتي لمن طعون المجتمع والله تحمل صدمتي يا ماه وذاق المر وطعونه تحمل صدمتي يا ماه وذاق المر وطعونه ترى دنياك فيها واحد مع طوباه محروم وكل كتب له شربه وزاده واصطماعونه يكم من واحد معنا ولا كم في العداد معدوم وكم من واحد ذكره بقى والروح مدفونه قَبِلنا بالمقدّر والمقدّر للبشر مقسوم وحكم الرب ماضي ما يحول العبد من دونه رضينا بالمقدّر والمقدّر للبشر مقسوم وحكم الرب ماضي ما يحول العبد من دونه ما يحول العبد من دون